<تصفيق> استغفر الله العظيم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين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 وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطَ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 وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِم فِي قُرْآنٍ هُمُ الْكَافِرُونَ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِم فِي قُرْآنٍ هُمُ الْكَافِرُونَ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِم فِي قُرْآنٍ هُمُ سنچ فدی س ہول محکبیم زلو سُل اچ ہُولی مواح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 وَقَفََّنَا على آثَادِهٍِ بغِيسَابِ مَِّيَمَ مُصَدِّ قَلِّ مَا بَيْنَ يدَيْهِ مِنَ التووراتِ وَآتَناهُ الْ الإِ جلَ فِيهِهُ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 وأنزل الله فأولئك هم الفاسقون وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه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 لكل جعلنا منكم شرعة ومنها جا ولو شاء الله لجعلكم امة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات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 وَأَنحُكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرُهُمْ وَاحْذَرُهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِم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 الله Allah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 فَيَصْبَحُوْ عَلٰى مَا أَسَرُّوْ فِىٓ أَنفُسِهِمْ نَادِمِيْنَ وَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَهٰٓؤُلَآءِ الَّذِيْنَ أَقْسَمْتَ بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ اِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ ويقول الذين امنوا هؤلاء الذين اقسموا بالله جهدا ايمانهم انهم لمعكم حبطت اعمالهم حبطت اعمالهم فاصبحوا خاسرين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 يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَتَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِمْ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ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 الله اكبر الله والله الله اكبر الله اكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعينه بن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين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 ُلْهَل الأُنَبّئُكُ بِشَدِّم مِن ذَلِكَ مَثُوبَةً إِدَ اللهَّ مَلَّ عَنَهُ اللهَّهُ وَغَضبَ عَلَيْهِ وَجَعللَ مِنْهُم القَادَةَ وَالخانازيرَ وَعَبَد الطغُوط أُنائِكَ شَرُوم م كََ وَأَضَلُّ عَن سَواءِ السَّبيل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 وَلَا يَزِيدَنَّكَ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ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 وچسی سمیام الله لِمَن مد